اليوم اغانمشي ونخلي الجرح انا ورايا اياي خسرت صافي هزلت الرايا ده بعد ونعيش بنا بك انتا وما همنيش لما كنتش معايا Van اليوم غا ننسى ونبدأ نرتب وراقي انا فكر العمر قدامي باقي نشوف انا حياتي ونفكر شوية فراس ومنخليش اغلبني احساني ونقول اللي بيني وبينه أنا نتعدى وانا حاسبي عيد ما نحاول نتعدى ونقول اللي بيني وبينه آه آه نتعدى